يوم يبعثهم الله جميعاً فيُنبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَصُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّجْوَاتِ لَأَثَتٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ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 ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 يؤدون من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح من